بها ما منعوا فإنه فإنه ليس, فإنه ليس, ليس بطن, بطن من العرب فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيظ عليه مني عليهم فإن أصرك الله بهم فلا ألوك فيهم أن, تحرق أن تحرقهم بالنار وهوّل فيهم القتل, القتل حتى يكون نكالا لهم وسمعت بنو سليم بإقبال خالد فاجتمع منهم بشر كثير واستجلب من بقي من العرب مرتدا وكان الذي جمعهم أبو شجرة أبو شجرة ابن عبد العزة. فانتهى خالد إلى جمعهم مع الصبح فصاح خالد في أصحابه وأمرهم بل بلبس السلاح ثم صفهم وصفت بنو سليم. وصفة بن سليم والذي كان يقودهم أو يشرف عليهم أبو شجرة بن عبد العزة نعم فارق قال المسلمون واغرق قالوا وعدونا وعشر وعشر وعشف قرابهم وقفرهم وجعل خالد الى القتال بنفسه حتى اسفاه فيهم وقت ثم حمل عليهم حملة واحده فانهزم واثر واثر منهم بشر كثير كثير فأغرقهم حضرتهم الطوائر وحرقتهم بها يعني بني سليم نعم. وجرح أبو شجرة إلا أنه نعم. وجرح أبو شجرة يومئذ في المسلمين جراحات كثيرة وقال في ذلك قبياتا منها ورويت رمحي من كتيبة خالدي وإني لأرجو بعدها أن أعمر أنه عمر ثم أتلم وجعل يعتزر ويجحل أن يكون قد قال البيت وجاء في أحد المرات إلى المدينة وعمر رضي الله عنه كان يوزع على الناس أعطياتهم فجاء وقال أعطني قال من أنت؟ قال أبو ججرة قال استلقائي الكذا فكان عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة فأسرع الرجل إلى بعيره إلا أنه إذا ذكر عمر رضي الله عنه يترحم عليه ويقول إن عمر يختلف كثيرا عن كثير من الناس نعم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قدم المدينة وأنا خراحلته بصعيد بني قرزة ثم أتى عمر وهو يقسم بين الفقراء فقال يا أمير المؤمنين أعطني فإني ذو حاجة نعم. قال من أنت نعم. قال أعطني فإني ذو حاجة قال من أنت؟ قال أنا أبو ش أبو شجرة. قال يا علو الله أليس الذي تقوله؟ مرويته من حي البيت. نعم. عمر سوءين. والله ما عشت لك يا خبيث يا خبيث. ثم جعل ثم جعل يعلوه يعلوه بالدرة على رأس يعني يضربه. ثم جعل يعلوه بالدرث على رأسه حتى سبقه عدوى عدوى يعني ركب وهرب وعمر في طلبه حتى أتى راحلته فارتح لها ثم اشتد بها ثم يبتعد ثم اشتد بها في حرتي شو حرة شوهات فما استطاع أن يقرب فما, فما استطاع أن يقرب عمر حتى توف يعني ما جعل المدينة مرة ثانية وكان يعني أسلم فحسن إسلامه وإذا ذكر عمر رضي الله عنه يترحم عليه نعم فما استطاع أن يطرع عمر فأن يطرع عمر حتى توفيه حتى توفيه وكان إسلامه لا بحس به وكان إذا ذكر عمر ترحم عليه ويقول ما رفيت أحدا فهيب من, من عمر رضي الله عنه ونكتفي بهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد صلو عليه وصحبه وسلم